حاسس انت صحبتك، اهم السبب في حاسس انت صحبتك صحبتك في زلتك؟ لا تيأس الدنيا بخير.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 انت صحبتك او ما السبب في زل لا اس الدنيا بخير جرب تغير صحبتك جرب تغير صحبتك ابعد ولا تبقى سير تبقى سير خلك على هالدنيا طير وفأنت من تاح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 درب الخطا بحرى غزير بحرى غزير يا ما غراك قبلك كثير والصحبة فيه مركب صغير يا تسحباء تغير صحبتك جرب تغير صحبتك